ليش ما قالوا صح لسانك ليش ما قالوا صح لسانك ايه منو تويتر إيه؟ تبين طقين كلهم منو تويتر كلها حرام مساكين ما سووا شيء هم ما دروا هم ما قالوا صح لسانك يقولون صح لسانك ايه شنو يقولون صح صح لسانك زين طيب يلا قولي معي قولي ضول القمر. ضول القمر. في الليل الليل عشق السهارة السهارة وانت البشر عند البشر لاجيت لاجيت منك منك استشارت استشارت لك حق لك حق في زينك في لدانك وحسنك وحسنك تمارة تمارة ونفس العذر نجيل للبيض للبيض لو منك لو منك قارت قارت كل العيون اللي تشوفك. اللي تشوفك. حيارة. حيارة. معلومها. معلومها. منطقة زين. منطقة زين. فارق. فارق. كلك من جروبة الخلايك. زين شوفي تحبيني ولا تحبين المشعاب؟ والمشعاب؟ لا. قول أحب المشعاب. قوليلي حبيني يلا حب حبيني اقول احبك حب احبك حب شنو ما لاطب ما لاطب اي انا بعد احبك حب ما لاطب زين قوليلي اللي ما يقول صح لسانك انطقه اي انطق منو انطق عبا انطق تويتر اي كل اللي بتويتر اي كلهم اي زين خلاص يا ويلكم ويلا